بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 ولَئِن سألْتَهُمْ مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدَىٰ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة فأنشرنا به بلدة ميتة كذالك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفنك والأنعام ما تركون لتستووا على ظهوره ثم تذكرون نعمة ربكم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 أمتخذ مما يخلق بناته وأصفىكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم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 قال إن بما أرسلت به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْيَهْبِ وَقُومِهِ إِنَّنِي ضَرَأٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ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 جَنَّاتٍ وَشُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ مَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَا يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَدَدَ الْمَشْرِقَيْنِ سَبْعِينَ أَلْفًا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 أو نجأنك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتذرون فاستمسك بالذي أُوحى إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف وسوف تسألون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 كون وما نريهم من ايه ان الله يا اكبر من اختها واقدمهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا ايها الشاعر ادع لنا ربك بما عهد يا ذاك اننا لا مهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب اذاهم ينقثون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 ذهب جاء معه الملائكة مقترمين فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاتقين فلما آتقونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين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 ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلقون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مؤمن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 فاختلف الأحزاب من بينهم صويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتته وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين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 وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورستموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن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 لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم دلا ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فجرهم يخوبوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم